وخليله وامينه على وحيه فسر الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلى الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهل نكمل ما سبق في الايات التي تكلمنا على اولها في الليله الماضيه او نتكلم على ما سمعناه في هذه الليله نعم, نعم؟ لعلنا نجمع بين الامرين ان شاء الله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر كثيرا وسبق في الليلة الماضية ما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فضاء إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين امن فارعها سمعك فاما امرت ان به نعم بارك الله فيك يا ايها الذين امنوا اذكر الله ذكرا كثيرا امر الله تعالى عباده المؤمنين بتوجيه الخطاب اليهم بهذا الوصف الجليل الايمان الذي اسال الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن حقق الإيمان عقيدة وقولا وعملا اذكروا الله ذكرا كثيرا أمرنا بذكره ذكرا كثيرا وأثنى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فقال تبارك وتعالى إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لي اول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اي في كل حال وهنا يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واعلم ان ذكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح يكون باللسان كقولنا لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر وتلاوة القرآن وما اشبه ذلك هذا يكون بيش باللسان ويكون بالقلب بأن يكون اللسان دائما مع الله تبارك وتعالى بقلبه يذكر الله تعالى دائماً بقلبه يذكر الله بعظمته ويذكر الله بكبريائه ويذكر الله بسلطانه وذكر الله بالقلب أشد تأثيراً من ذكر الله باللسان استمع إلى قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أي بقلوبهم ذكروا عظمة الله فاستغفروا لذنوبهم ذكر الله تعالى بالجوارح كل حركة تقرب إلى الله فهي من ذكر الله هذه القاعدة كل حركة تقرب إلى الله فهي من فعل الله. في الصلاة القيام من ذكر الله الركوع من ذكر الله السجود من ذكر الله الجلوس في الصلاه من ذكر الله كل حركه فهي من ذكر الله دليل هذا قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله الصلاه والخطبه وقول الله تبارك و... وقول الله تبارك وتعالى اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقل الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر اي لما فيها من ذكر الله اكبر من ذلك اذا الذكر يكون ايه الاخ احسن بارك الله فيه. يكون باللسان والجوارح والقلب. ذكر الله عز وجل مطلق ومقيد. مطلق يعني كل وقت، ومقيد يعني في حال معينة أو في زمان معين أو في مكان معين. انتبه. ذكر الله نوعان: مطلق ومقيد. المقيد إما مكان معين أو زمان معين أو حال معينه طيب عندما ندخل المسجد ماذا نقول؟ بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا ذكر. يعني الدعاء لا شك أنه ذكر. مقيد بيه. فيها فجاه عندما نمر بالحجر الاسود حول الكعبه المشرفه نقول ايش الله اكبر هذا مقيد به عندما نصعد الصفا والمروه نذكر الله وندعو هذا ايضا مقيد بمكان مقيد بزمان كاد كارث المساء والصباح أذكار المساء والصباح هذه مقيدة بزمان وهي معروفة في كتب اهل العلم مقيدة بحال. بحال عندما يصيب الإنسان هم أو غم يذكر الله ما من, إنسان يصيب ما ما من مؤمن يصيبه غم فيقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الا فرج الله عنه هذا مقيد بش بحال مقيد بحال عندما يهم الانسان بالامر ويشكل عليه ويتردد فيه ماذا يصنع يصلي ركعتين فاذا سلم دعا بدعاء الاستخاره المعروف اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الدعاء وهو معروف هذا مقيد بإيه؟ مقيد بحال مقيد بحال كذلك لك أذكار النوم إن شئت قل مقيد بحال وإن شئت قل مقيد بزمان وإذا جاء ذكر مطلق وقيده الإنسان بحال أو مكان أو زمان لم ترج به الشريعة صار بدعه لا من حيث أصله ولكن من حيث تقييده بهذا الزمن أو بهذا المكان أو بهذه الحال لأن العبادات أكواننا العبادات مقيدة بما وردت به الشريعة في أصلها ووصفها فمثل لو قال قائل إنه إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلانه وسلم مشروعه في كل وقت قلنا نعم أو لا نعم فأراد أن يجعل الصلاة, الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأكل صار إذا قدم الأكل قال بسم الله اللهم صل على محمد ماذا نقول له أصابه اخطا أصاب أو أخطأ دعي شيء أخطأ في بسم الله أصاب في اللهم صل على محمد على العكس أصاب في بسم الله وأخطأ في اللهم صل على محمد كفند مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال مشروع كل وقت طيب إذن الأمر بالذكر عام بذكر الله في القلب وجواره واللسان ثم إن الذكر نوعان نوع مقيد ونوع مطلق والنوع المطلق لا يمكن أن تقيده إلا بدليل من الشر أذكر الله ذكرا كثيرا هل هو يعني مقيد مئة ألف ألفين سبتلاف لا لو تبقى تذكر الله دائما فإن ذلك من ذكر الله وفي الحديث فالرجل الذي قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يسأل لسانك قرضا من ذكر الله واعلم ان الانسان كلما اكثر من ذكر الله بلسانه وقلبه وجوارحه اطمئن قلبه وانشرح صدره ونسي كل شيء من الدنيا لقول الله تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب فإذا, فإذا اردت فاذا اردت ثم أنينة القلب وإن شراح الصدر وطيب العيش فعليك بذكر الله لو سألنا السائل قال إنه طالب علم فهل طلب العلم من ذكر الله فما الجواب يا أخ ما الجواب ها؟ ما هو من ذكر الله ما هو الذي من ذكر الله انا سألت عن طلب العلم اين ذهبت السنه بارك الله اذا طلب العلم من من ذكر الله لا شك بل هو من افضل الذكر وطلب العلم الشرعي بنيه صالحه قال فيه الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء كلام من امام إمام أهل رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قالوا يا أبا عبد الله كيف تصلح النية قال ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره هذه نية صالحة ولهذا نقول إن طالب العلم حينما يفتش الكتاب ليطالع فيه فهو ذاكر لله حينما يردد محفوظاته فهو ذاكر لله وقد اختلف العلماء رحمهم الله ايما أفضل العلم أو الجهاد في سبيل الله فنقول العلم من حيث علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن العلم تحتاج إليه الامه الإسلامية كلها، ولأن العلم يدخل في كل أحوال المسلمين من عبادة ومعاملة وأخلاق وغيرها. الجهاد في صد الأعداء لتكون كلمة الله العليا. هذا من حيث العلمي. باعتبار ذاتيهما اما باعتبار كل شخص بعينه، فقد ياتينا رجل ويقول اي ما افضل لي العلم او الجهاد فنقول الجهاد ويأتي اخر يقول ايما ما افضل لي العلم او الجهاد نقول العلم للاختلاف لو جاءنا رجل قوي البدن قوي العزيمة شجاع، وهو في العلم ضعيف، حفظ ردي، وفهم أرده، وجلد على العلم أقل، ما لا نقول له، جاهد ولا ولا تعلم، جاه طيب، بالعكس رجل جائع، ضعيف البدن، وليس بشجاع. لكن عنده حفظ وفهم وجلد للعلم قوي جدا ماذا نقول له الأفضل العلم طيب فإن تساوى الأمران يعني لم نجد مرجحا لهذا ولا لهذا فالعلم هل العلم الناس يحتاجون إليه طيب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ومنه ما أشرنا إليه أخيرا طلب العلم وسبحوه بكره وأصيلة سبحوه في أول النهار وفي آخر النهار والتصبيح أن يقول الإنسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهنا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن من يعرفهما اليد اليسرى لا نقبلها يا رجل نعم بارك الله فيك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم و صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام هما خفيفتان على النساء هما ثقيلتان في الميزان هما حبيبتان الى الرحمن يا أخي هذا هذا السواب لهذه لهاتين الكلمتين تجعل الإنسان لو بقي طول زمن يقول سبحانه الله ويحمد سبحانه العظيم لكان الزمن رخيصا بالنسبة لهاتين الكلمتين وفيهما هذا الفضل ما فضلهما كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله أحسن هاتان الكلمتان متى قلتهما فهذا ثوبهم جيد أثناء فصبحوا يعني قولوا سبحان الله ومن أفضل التسبيح هاتين وكلمتين هناك تسبيح مقيد في الصلاة أدبار الصلوات المكتوبة وهو أربعة أنواع الذكر المقيد بعد الصلاة المكتوبة أربعة أنواع أن تقول سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات كم هذه هذه ثلاثون هذا نوع النوع الثاني أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين فيكون المجموع تسعة وتسعين وتختم المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا الذي لا يعرف غالب الناس سواه النوع الثالث أن تقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين شردا الحمد لله ثلاثة وثلاثين الله أكبر أربعا وثلاثين كما جميل مئة الرابع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين مرة كم يقول جميل مئة كل هذا ورد فإذا كنت ضبطت ذلك فقل هذا مرة وهذا مرة لأن العبادات الوارده على أنواع مختلفة ينبغي للإنسان أن يقول هذا النوع مرة وهذا النوع مرة حتى يحفظ السنة ويعمل بكل ما ورد فيها من التسبيح سبحه بكتا واصيلا من التسبيح الصلاة الصلاة من التسبيح لأنها تتضمن التسبيح ولأنها تنزيه لله عز وجل نفس الصلاة ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون قالوا إن هذا إشارة إلى الصلوات الخمس واعلم أن أفضل الصلوات الخمس صلاتان الفجر والعصر قال فيه إن النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم من صلى البرجين دخل الجنة. اللهم منه من صلى البردين دخل جن الفجر برد الليل والعصر برد النهار وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها تفعلوا من الذي التي قبل طلوع الشمس ولا غروبها قبل غروبها الاصر يا اخي هذا ثواب عظيم اذا حافظنا على هاتين الصلاتين مع المحافظ على الصلوات الاخرى هذا الثواب ما هو ثواب النظر الى الله عز وجل سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر وهذا التشبيه لتحقيق رؤيه الله عز وجل لا لتشبيه الله بالقمر حاشا وكلا فان الله تعالى ليس كمثله شيء لكن شبه الرؤيه بالرؤيه لتحقيقها لان كل واحد لا يشك في رؤيه القمر لكن لا يقع في قلبك أن أن الرب مشابه للقمر أبدا الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يقع في قلبك التمثيل إطلاقا من عقيدتنا أن الله عز وجل يرى يوم القيامة رؤية حقيقية في العين في جنة النعيم نسأل الله لذة النظر إلى وجه الكريم رؤية حقيقية ولكن هل إذا رأينا ربنا عز وجل ونسأل الله ذلك هل إذا رأينا ربنا ندركه لا ما نحص به بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيل واعلم ان الله تعالى اضل قوما فانكروا ان يرى الله عز وجل وقالوا لا ينكروا رؤيه الله بل انهم تجرؤوا وكفروا من يقول ان الله يرى والعياذ بالله سبحان الله ان يمكن ان الله يرى وهو الذي اخبر عن نفسه بذلك أن ننكر أن نرى والذي اخبر بذلك رسوله محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم أيمكن لمؤمن أن يشك في خبر الله ورسوله لا في القرآن الكريم قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ووجوه يومئذ ناظرة حسنة بهية جميلة إلى ربها ناظرة وما الذي وما هو آلة الرؤية في الوجه الأنف الفم الخد الجبهه وش اللي باقي العين العين ولهذا جاء التصريح بذلك انكم سترون ربكم عيانا عيانا واضح واضح جدا وجوه يومئذ الناظره الى ربها ناظره من يكتب لي نظره الاولى ونظره الثانيه يعني من يعرف كتابه الاولى والثانيه تفضل الاولى بالظاء والثانيه بالظاء صح تمام لان الاولى من النظارة وهو الحسن وهي الحسن والثانيه من النظر وذلك برؤيه العين طيب اسمع هذه آية من القرآن وقال الله عز وجل في سورة المطففين حين ذكر الفجار وما لهم من العذاب قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون كلا إنهم ربهم يومئذ ذلك اليوم لمحجبون قال الإمام الشافي رحمه الله في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم لأنه لما حجب هؤلاء في حال الغضب لازم أن يكون هؤلاء يرونه في حال الرضا ولو كان الكل محجوبين عن الله لم يكن لتخصيص الحجاب عن هؤلاء فائدة وهذا استدال واضح من الإمام الشافي رحمه الله محمد بن إبيس المطلبي القرش وناهيك به فهما ومعرفة كم آية كم ذكرهم من آية كم ذكرهم من آية, من آية أنا عندكم الآن ما فاتش كم آية آية الأولى وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة والثانية كلا إنهم عن ربهم يومئذ إلا محسوبون. وقال الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هذه الآية الثالثة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار في هذه الآية دليل على أن الله هو كيف ذلك؟ لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤيه ولو لم تكن الرؤية موجودة لقال لا تراه الأبصار لا تراه الأبصار والله عز وجل يقول لا تدركه فنفي الإدراك دليل على وجود إيش الرؤية وهذا واضح ومن العجب أن من له هوى فهم من هذه الآية نفي الرؤية الله أكبر الله أكبر قال ابن القيم رحمه الله في النونية التي تسمى الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية وهي نونية من أحسن القصائد قال وسل العيادة من التكبر والهوى فللعياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان الاستكبار والهوى كيف يقال إن الآية الكريمة لا تدكر أبصار فيها جنيع على نفي الرؤية لا يقول هذا إلا صعب هوى وإلا من تعمل القرآن على وجه صحيح متجرد من الهواء فانه يتبين له ان في هذه الايه دلاله واضحه عليه عليه ذات الرؤيه طيب ثلاث ايات الايه الرابعه قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا حسنا وزيادة أين أبناء سيدوين يعرضون لنا هذه الآية للذين أحسنوا حسنا وزيادة ما في حد ما الفضل إجمالاً للذين أحسنوا جاءوا مزور نعم ماشي أحسنوا سنة الموصول بارك الله فيك بارك الله فيك ألا يمكن أن تقول الحسن مفعول أحسن لو قلت الحسن مفعول أحسن نعم؟ لو قال قائل الحسن مفعول أحسن يعني للذين فعل الحسن نقول هذا الطول لا لأنه لو كان كذلك لم تتم الجملة لفقد المبتدا فحينئذ نقول الحسنى مبتدا مؤخرا تتعين احسنت تبارك الله جيد ينبغي ان يكون هؤلاء كلهم تلاميذك تلاميذك طيب استمع للذين احسنوا الحسنى وزيادة وجه الدلاله ان نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو اعلم الناس بمعنى كلام الله فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل بأنها النظر إلى وجه الله وهو أعلم أعلم الخلق بمعنى كلام الله لا شك وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق لا يمكن أن يفسر المعنى معنى القرآن غير ما أراد الله وهو أفسح الخلق أفسح الخلق لا يمكن أن يكون في كلامه الباس ولا إلغاس وهو أسلم الناس وأصفى الناس إرادة لهدى الخلق أتوافقون على هذا صلى الله عليه وسلم لا شك قال الزيادة النظر إلى وجه الله ومن ذلك من أليات قول الله تبارك وتعالى في آخر صورة المطففين على يقول في ثواب الأبرار على الارائك ينظرون على الأرائك ينظرون وش ينظرون أول ما يبقل فيها النظر إلى وجه الله لقوله في الفجار فلا إنهم عضبهم يمائذن للمحشوبون يعني لو نازع منازع وقال الآية هذه ما هي أجلالة لأنهم ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم قلنا وأول ما يدخل في ذلك النظر إلى وجه الله لقوله في البجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحتوهم عن خمس آيات من القرآن من كلام الله الذي هو أعلم بنفسه من خلقه أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كشف هذا بأبياني وأو ضحير والأحاديث عنه بذلك لا أقول كثيرة ولا أقول مشهورة بل أقول متواترة الأحاديث في رؤية الله عز وجل يوم القيامة متواترة والمتواتر عند علماء الحديث يفيد إيش العلم اليقيني هنا بيتان في ذكر بعض المتوازن من يحفظهما فضل لا ورئيه ورئيه شفاعة طارك وفك جيد أقول الآن وأختبرك في حفظها مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح كفين وهذي بعضه مرتين الثالثه مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح خفين وهذه بعضه الأخ جبتها أنا انا اتكلم بالعربيه ما اعرف الا العربيه والحوض ومسح خفين وهذه بعضه بارك لطيف جيد طيب نودي اي اخر أحسنت بارك الشاهد من هذين البيتين قوله ورؤيا وهذان ذكرهما الحافظ بن حجر رحمه الله طيب إذا الرؤية ثبتت في القرآن وإيش والسنة وإجماع الصحابة إجماع الصحابة كيف علمنا إجماعهم وهذه التي ال وهذا الذي سأقوله إن شاء الله خذها قاعدة خذه قاعدة علمنا إجماع الصحابة بأن الصحابة قرأوا القرآن وقرأوا الاحاديث ولم يرد عنهم حرف واحد يخالف ما جاء في القرآن فإذا لم يكن علمنا أنهم مجموعون لأنه كان عندهم خلاف لذكروا فمثلا هل جاء عن أحد من الصحابة نفي رؤية الله عز وجل ما جاء أبدا إذا كان لم يجئ وهم يتلون الكتاب ويقراون السنه علمنا انهم مجمعون على ما دل عليه الكتاب والسنه واضح يا جماعه وهذه خذها قاعده معك في بقيه الصفات صفات الله عز وجل بقيه صفات الله الوارده في الكتاب والسنه أجمع الصحابه عليها لأنه لم يرد أنهم مخالف فخذها قاعده تنفرك في مجادله اهل التحريف والتعطيل والشيء بالشيء يذكر وفي الليله الماضيه وقفنا على شيء قلنا اننا سنعيد الكلام عليه في الليله المقبله مما يتعلق بالصفات تذكره ايش عندما لا شيء ما يتعلق بالصفات تسلم اخر مساله تتكلم عن البارحه <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على كل حال هذا طرف منها ايش لا لا ايش لا طيب يا اخوان آخر مسألة كلامنا عنها هي مسألة العلو علو الله عز وجل. علو الله سبحانه وتعالى قسم يعني قسمين أولى وعيدة كما تخبر علو وصفي بمعنى أنه عال بصفاته أن صفاته كلها عليا وهذا متفق عليه بين المسلمين لا أحد يقول ان صفات الاهل فيها نقص انتبه هذا النوع علو الصفه اجمع عليه المسلمون فيما نعلم ولا يمكن ان ينكره احد دليله قوله تعالى ولله المثل الاعلى المثل يعني الوصف وهل المثل ياتي بمعنى الوصف نعم ياتي قال الله تعالى مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار اي وصفها طيب هذا العلو متفق عليه بين المسلمين ولا اعلم احدا خالفا فيه الثاني العلو الذاتي يعني ان الله نفسه فوق كل شيء اخونا ان الله تعالى فوق كل شيء هل ذهب عنك انه نعم اضرب شوي عن العمود أن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء هذا النوع أو هذا القسم من العلو أنكره بعض الناس الذين يستقبلون قبلتنا ويسكون نسوكا قال الله ما يمكن يكون فوق كل شيء ثم انقسموا الى قسمين قسم قالوا ان الله سبحانه وتعالى نفسه في كل مكان. مكان في كل مكان في السطح في الاسفل في الطاهر في القدر في كل مكان اعوذ بالله اعوذ بالله والحقيقه كيف ترسخ قدم مؤمن بالله على هذا القول مقترح هذا القول أن الإنسان إذا كان في المرحاض في أقدر مكان وأن تنهي فالله, فالله فيه اعوذ بالله تعالى الله عن قولهم علوا كبير وسبحان الله بكثة واصينا هل يمكن لمؤمن أن يعتقد هذا أبدا لا يمكن وسبحان الله إذا كان الله بكل مكان بذاته فإما أن يتجزأ وإما أن يتعدد ولا بد إما أن يتجزأ يكون بعض هنا وبعض هنا لا حول ولا قوه الا بالله أو يتعدد يكون في كل مكان نحن الان في المدينه وفي مكه هو في مكه ففياض هو في, الرياض. في كل مكان إذن إما أن يكون متعجدا وإما أن يكون متجزيا وهم بذلك يعتقدون أنهم ينزهون الله ولكنهم لهم أبعدوا شططا وارتكبوا خطأا ولا يمكن أن تثبت قدم شخص يؤمن بالله على هذا القول الباطل الله سبحانه وتعالى ثابت بكل انواع الادله في القران والسنه والاجماع والعقل والفطره كل الادله تثبت عنه الله عز وجل في القران من يستطيع منكم ان ياتي الي بجليل أن يوثي وحد غيرك أمام ما نعم آمين تمن في السماء أن يصف بكم الأرض. هذا واحد والعجل لها مئات أصبر يا ابن شاء خلق للدام ما أحد أحسن تعرج الملايكة والروح والعروج معناه الصعود إلى الله إذن وافق على كل حال الادله تبدو المئات هذه واحد السنه كذلك السنه ايضا لا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله كل لا جد ايضا السنه كثيرة. لا حول ولا خلاص نبطل السنه ايضا كذلك قالت على علو الله تفضل دار التوسط حديث مجاري عند معاوية ابن الحكم السلم رضب عليها ولطمها وجاء يستفت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وعلى أنه سيعتقها كفارة للطمه إياه كالهات قال للجارية أين الله أين الله هل قال أين الله ولا قال من الله أين الله وأين في اللغة العربية للمكان أين الله قالت في السماء سبحان الله جارية أفهم من هؤلاء الذين سد عليهم باب الفهم والعيار بالله قالت قصة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجواب قال اعتقها فانها مؤمنه ولا يكن اعتقها بانها كافره بل اعتقها فانها مؤمنه هذا دليل واضح ونسمى عند المحدثين دليلا قوليا او فعليا او اضراريا اجيب يا جماعه الثالث من الاول الثالث هذا دليل اقراري والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن ان يقر منكرا في عرفه اكبر اجتماع اجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم مع, مع اصحابه في عرفه خطب الناس ووعظهم موعظه بليغه ثم قال الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد يرفع ارفع اسبوع للسماء وانكته على الناس يعني اللهم اشهد عليهم انهم اقروا باني بلغت الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاث مرات وهذه دلاله بايش بالفعل فبثت بالفعل في المشهد العظيم المجتمع الكبير يرفع وصله للسماء يشهد الله على أصحابه أنهم أقروا بأنه بلغ ونحن في هذا المسجد النبوي نشهد الله أن محمد رسول الله بلغ البلاغ المبين وأنه ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها نسال الله أن يجعلنا من المستضيئين بها احياء وأموات طيب وش باقي من أن القول القول السن المملوء أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة سبحانه ربي العلا وأليس يقول لامته لما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك العلا يقول جعلوها في, في سجودكم وهذا اقرار وهذا وهذا قول الاجماع المعتبر اجماع السلف والذي ياتي بعدهم مخالفا لقولهم فهو خارج عن الاجماع السلف الصحابه التابعون ائمه المسلمين من بعدهم لم يرد عن واحد منهم حرف واحد يقول ليس الله في السماء أبدا وهذه الكتب كتب كتب بأسانيط والصحاح والحسان كلها موجوده معنا ما في أحد إذا يكون, يكون هذا القول عندهم يعني علو الله اجماعا إجماعا أو خلافا إجماعا وذنعنا القاعدة التي ذكرت قبل قليل أنه إذا لم يرد عن الصحابة ما يخالف القرآن فهذا إجمع منهم فقيل بيش أنا ذكاه ثلاثة خمسة ما نتكلم يا أبي عبد العزيز طيب العقل ده سألنا السائل هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ آه. كمال ولا نقص كمال لا شك إذا كان صفة الكمال فإن العقل يدل دلالة قاطعة على أن الله موصوف بصفة الكمال وحينئذ يثبت العلم الفطرة أدل وأدل كل إنسان لم يطلع على هذا القول الباطل أي أن الله تعالى في كل مكان إذا قال يا ربي يا ربي أين يذهب قلبه أين يذهب إلى السماء يذهب إلى السماء فطرة بدون تعلم وبدون مراجعة كتب حتى العجوز التي لا تعرف الحروب الهجائيه إذا جاءت الله قالت يا رب هذا ايش جلالت فطرة إذن إن عقيدتنا التي نرجو الله عز وجل أن يثبتنا عليها إلى الممات أن الله تعالى فوق صنواته مستو على عرشه وأن له العلو المطلق في ذاته وصفاته ونبرأ إلى الله من قوم يقولون إن الله في, في كل مكان ونسأل الله لهم الهدايه أن يهديهم إلى الصواب حتى لا يلاقوا الله على هذا المذهب الباطل ايها المسلمون اثبتوا على عقيدتكم اثبتوا عليها ان الله تعالى عال بذاته فوق كل شيء ولكن يجب ان تعلموا ان الله لا يحتاج الى العرش ولا الى غيره من المخلوقات بل هو جل وعلا فوق كل شيء وليست السماء تقله ولا العرش يقله بل هو جل وعلا مستغن عن كل خلقه وخلقه كلهم مفتقرون اليه والى الاسئله لانه ليس بعد الصلاه اسئله نظرا لان اخاكم له موعد في, في الجامعه الاسلاميه موعد محاضره ان شاء الله تعالى نعم الله يعفل الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى الله. آله وصحبه هذا سائل يقول فضيلة الشيخ لماذا يقال ان صلاة الجماعة واجبة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في رحل يقول السائل لماذا يقال أن صلاة الجماعة واجبة الله في يقول لماذا يقال ان صلاه الجماعه واجبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في رحله ثم اتى مسجد جماعه فليصلي معهم فانها له نافله نعم يقال ذلك للادله الكثيره على وجوب صلاه الجماعه وقد اوجب الله صلاه الجماعه حتى في القتال فقال لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك بعدها وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك واللا ياخذ عدوهم واسلحتهم ففي هذه الايه الكريمه دليل على وجوب صلاه الجماعه ودليل على ان الجماعه ليست فرض كفايه لو كانت فرض كفايه يكفي بصلات الطائفه الاولى والامر في هذا واضح وأما الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عن فلم يجب فلا صلاه له الا من عثر وقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق من ججان معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أو قال الجماعة حرق عليهم بيوتهم بالنار إلى هذا الحد وأما قوله إذا صلى أحدكم برحله ثم أتى مسيح الجماعة فليصلي معهم فهذا اللفظ لا اعرفه والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر في مسجد الخيف في ميناء فرع رجلين لم يصليا فدعا بهما فأتي بهما تعيد فرائصهما مهابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له فقال ما منعكما قال يا رسول الله صلى صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها أي الثانية لكما ناكل هذان الرجلان صلى في رحالهما لاحتمال أن لا يدرك الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أليس هذا والداً؟ أليس هذا والداً؟ لا لا. لأن لهما خاف أن توفوتهم الجماعة فصلى في فصل رعالهم أو لعلهم لا يعلمان وجوب الصلاة أو لغير ذلك من أسباب وهذه قضية عين تحتمل وعندنا النصوص صحيحة الصريحة في وجوب صلاة الجماعة ولكنني أقول لكم هل إذا صلى نسان وحده في بيته بدون عذر هل تقبل صلاة أولا هذه الوصول هذا محل الصلاة قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وناهيك به علما وناهيك به فقها وناهيك به ورعا قال ان من صلى وحده في بيته بلا عذر لم يقبل الله صلاته صلاته باطله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجي فلا صلاه له الا من عذر ولان الجماعه واجبه في الصلاه وترك الواجب عمدا في الصلاه يوجب بطلانها ولكن مع احترامنا لقول الشيخ الاسلام رحمه الله نقول الحق احق ان يتبع صلاه المنفرد وحده بلا عذر مقبوله لكنها ناقصه والدليل لذلك قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب27 درجه ولو كانت غير مقبوله لم يكن فيها ثواب ابدا لا قليل ولا كثير فالصواب ان من ترك صلاة الجماعة فهو آثم وصلاته مقبوله وأن من صلى مع الجماعة فصلاته أفضل من صلاة الفضل بـ 27 درجة جزائكم الله خير يقول السائل ولعله سؤال كثير من الناس يقول هل يصح قصر الصلاة وجمعها في الذين يداونون للعمل في مسافة قدرها 150 كم في, في مسافة تزيد على 150 كم يوميا علما بأنهم يدركون العصر في المدينة هذه مختلف فيها عند العلماء يعني أناس لهم أعمال تبعد عن بلادهم عن بلادهم 150 كيلو أو 100 كيلو فمن العلماء من يقول لهم القصر ولهم الجمع لأن هذا سفر وهؤلاء هم الذين يحددون السفر بالمسافة ومن العلماء من قال إنهم لا يقصرون ولا يجمعون لأن هؤلاء لا يسمون مسافرين إنما هم عاملون في مكان يرجعون إلى أهلهم قبل الليل والاحتياط عندي ألا يجمعوا ولا يقصوا نعم الجمع لو فرض أنهم يقولون إننا إذا وصلنا إلى أهلنا نصل متعبين ونخشى ان نمنى ان لا نقوم فهنا قد نقول يجوز لهم الجمع جاء تقديم وإذا وصلوا إلى أهلهم مع التعب ينموا وأما القصر فالاحتياط أن لا يقصروا نعم جزاكم الله خيرا هذا سأل يقول أو يسأل عن حكم تأخير الصلاة إذا كان الشخص مكلف بعمل حراسة أو كذا لا يجوز لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أبدا لكن يصلي حسب المستضاء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمع حتى لو فرض أن الإنسان أدركه الوقت وليس عنده ماء وليس عنده تراب بل هو على سرير التمريض وليس عنده ماء ولا تراب وخاف أن يخرج الوقت فإنه يصلي بلا وضوع ولا, ولا تيمم لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه نقطة مهمة تذكرنا أن بعض المرضى إذا أتنفه المرض وصارت متعبا جدا يترك الصلاة ويقول سأصلي إذا شفيت وهذا حرام لا يجوز يجب أن نصلي على حسب حاله ويقول بعض المرضى إن ثيابه نجسه ولا يستطيع غسلها فأأخذ الصلاه حتى أغفلها هذا ايضا لا يجوز نقول صلي على حسب على حسب حالك حتى بالايمان في الرأس فإن قال إنه لا يستطيع النوم يوم برأسه قلنا صلي بقلبك كبر للإحرام اقرأ ما يجب عليك من القراءة وما يتيسر لك من القراءة المسنونه واركع بقلبك انوى الركوع بالقلب قل الله أكبر بقلبك وقصف عربي العظيم إلى اخر الصلاة نعم جزاكم الله خير. هذا يقول ظل الشيخ لقد انتشر بين النساء انتشر بين النساء وللأسف العباءات المطرزه والمزينه وكذلك النقاب الواسع فهل من كلمه توجيهيه لهن ولاولات امورهن نعم اقول ان المراه ماموره بالتستر والبعد عن التبرج وماموره بالحياء والحياء من الايمان ومن خلق النساء حتى ان من الامثال المضروبه يقال للرجل الحي هذا احيى من العذراء في خدرها ومن هي عن التبرج بالزينه حتى ان الله عز وجل يقول استمع والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينه القواعد العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا لكبرهن يعني ما لا يرجون ان احدا يريدهن بالزواج اشترط الله تعالى لوضع ثيابهن أن لا يتبرجن بزينه والمراد يراني تابهون يعني الظاهره التي تلبس لا تلمعني اخلعن الثياب كلها لقوله غير المتبرجات بالزينة فشرط الله عز وجل لجواز خلع اللباس الظاهر عدم التبرج بالزينه وهي عجوز ما تشتهى ولا ترجو ان احدا يتزوجه كيف بالبنت الشابه ان تتبرج بالزينه نسال الله الهدايه للجميع